స్మిల్ల హిర్రహ్ మిరీ హల్ కిటుబీ ఇల్ నెఫీలైలతి ముఖీన్ ఇన్న కు فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يَا وَشَنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيم رَبَّنَ كَشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ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 تَقِيمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجَرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ واترك البحر رهوا انهم جنود مغرقون كم تركو من جنات وعيون وزرع ومقام كريم كَانُوا كَانُوا فِيهَا كذلك قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بكت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا నీ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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ 124. كالمهل يغلي في البطون 125. كغلي الحميم 126. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 127. ثم نصب فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت به تمترون ان المل تقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز وجناه بحور عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فََاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ